لا جناح عليهم في آبائهم ولا أبنائهم ولا إخوانهم ولا إخوانهم ولا أبناء إخوانهم ولا أبناء أخواتهم ولا نساء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 ذِكْرُ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يَدْنُونَ يَدْنُونَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْجَنَّاتِ بِهِنَّ ذَلِكَ أَجْرُ مَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا إِلَّا مَن يَنْتَهِي الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لِنُغْرِيَ عَنكَ بِهِم ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا تُوقَفُوا أُخِذُوا وَقُتِلُوا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا